سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسواه والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحواه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاءه فَلَكِر إِن نَفَعَت الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى <تصفيق> الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى هل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا الصحف الأولى صحف إبرا